يقول الامام ابو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث العشرون قال عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال رواه الإمام البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الحديث يعد من جوامع الكلم وجوامع الكلم كما مر معنا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ما بعباره موجزه لكنها تحمل معنى واسعا وهذا الحديث ظاهره الاخبار عما تابعت عليه الرسل من كلام النبوة الأولى وهذا يحتمل من بداية النبوة نبوة آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكلاما من جاء من بعد آدم نوح وهود وصالح وابراهيم كل هؤلاء الانبياء يتتابعون في نقل هذا الخبر وفي تحقيق هذا الامر لان الحياء قمه الاخلاق ولان الشرائع الدينيه جاءت تقرر الأخلاق والأخلاق غاية من غايات الإنسان ولذلك جاءت الشرائع تترى في تقرير أمر الأخلاق والحياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر آخر الحياء خير كله الحياء خير كله وكما مر بنا في قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبه هكذا جاء في روايه الامام البخاري وجاء في رواية الإمام مسلم الإيمان بضع وستون وقيل بضع وسبعون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الانصار يعظ أخاه في الحياء يعظ أخاه في الحياء كأنه ينفره من الحياء ويبين له أن الحياء قد يفسد عليه حقا وقد يضيع عليه حظه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رادا عليه فيما قال قال له دعه يعني لا تتكلم معه في أمر الحياء ولا تنفره من الحياء ولا تسيء إليه بترك الحياء دعه فإن الحياء خير كله وهذا الحديث وان كان فيه اخبار بان الحياء مما توارثته النبوه ومما تتابعت عليه النبوات تعلم وتحث اممهم عليه فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما تتابعت عليه الامم ولما تتابعت عليه النبوات فيه حسن في شريعتنا على الالتزام بالحياء فهو وان كان خبرا الا انه فيه اقرار منه عليه الصلاه والسلام لامته بان يلتزموا الحياه وهذه العباره التي جاءت بها الروايه ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت جمله شرطيه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذه الجمله الشرطيه معلوم ان الجمل الشرطيه تعد من جمل الانشاء ومعنى جمل الانشاء يعني جمل الطلب فيها طلب من الشارع صلى الله عليه وسلم للأمة أن تنشد الحياء وأن تعمل بالحياء وأن تتخلق بالحياء وفيه ايضا اخبار بان من لا يتطبع بالحياء فانه لا يستبعد عليه أن يأتي كل ما هو شر، لا يستبعد أن يأتي بما هو شر وأن يتجنب الخير وأن يقع منه ما يستنكره الناس، لأن الحياة مانع. فإذا فقد في الإنسان وقع في ما هو مكروه وهو تعليم إخبار أريد به الإنشاء أي فالتزموا بالحياة ولا شك إن هذه الصفة وقد فيها العلماء من قبل هذا الحديث الذي مر بنا ان الحياء خير كله رواه الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وكان عندما روى هذا الحديث رواه بين جمع من الصحابة وبين جمع من التابعين كان منهم بشير بن كعب وبشير بن كعب كان قد قرأ في الكتاب السابق يعني في الكتب المنقولة عن آل الكتاب فكان يناقش عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ان الحياء خير كله قال قرانا في الكتب القديمه ان الحياء منه ما هو خير ومنه ما هو شر لان فيه ضعف ولان فيه خور ولان الحياء احيانا قد يمنع الانسان من اداء الواجب لذلك غضب عمران رضي الله تعالى عنه واعتبر أن هذا القول من بشير مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن من كان مع عمران رضي الله تعالى عنه هدؤوا من الموقف وقالوا لعمران إن هذا الرجل فيه خير وانه منا وانه يعني ما وقع منه وما قاله لا يقصد به مصادمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله لكنه لعله اراد بنوع الحياء غير الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم لان الحياء ان حمل صاحبه على ترك الواجب أو حمل صاحبه على فعل الباطل فهذا في الحقيقة خور وليس حياء هذا خوف وليس حياء وإنما الحياء المحمود هو الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعة وعلى أداء الواجب وعلى فعل ما هو محمود فإن أدى الاستحياء إلى فعل ما هو مذموم فإن هذا لا يسمى حياء وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن ابنة شعيب لما جاءت تدعو موسى عليه السلام جاءته على استحياء وكلمته على استحياء وكان هذا الاستحياء الذي بدى منها زيادة في كمالها وزيادة في ايمانها ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره في صيغة المدح بالنسبة لهذه الفتاة وكل ما جاء من وصف الحياء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من هذه الصفات. التي تدل على الكمال ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستحيوا من الله سبحانه وتعالى كما يستحيوا من كبار القوم حيث لا يتجرى الإنسان أن يفعله أمام من يحترمه وأمام من يقدره وأمام من يعظمه لا يفعل ما يعاب عليه عنده فكذلك ينبغي للإنسان خصوصا إذا ما خلى بنفسه أنه لا يقع منه ما يخدش الحياة ومن أظهر يعني ومن ذلك نهي الإنسان أن يتعرى وإن كان خاليا ونهي الإنسان أن يبدي عورته وإن كان خاليا يعني في مكان انفرد فيه لأن معه الملائكة ولأن معه من يستحيى منهم الملائكة الذين يلازمونه ويحفظونه فانهم يستحيون ان يروا هذا الانسان وقد ابدا ما لا ينبغي كشفه ولان الانسان ينبغي ايضا ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يراقبه وان الله تعالى مطلع عليه فلا ينبغي له ان يكون في حال يستحيى منها إلا للحاجة كأن يكون في بيت الخلاء أو في الحمام أو غير ذلك ولهذا نهينا أن يعاشر الإنسان وأهله وهما متعريان لا يفعلون كما تفعل الحيوانات بل عليهم أن يستتروا قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي نصنع ماشي قال الحديث رواه الإمام البخاري أي هذا من مفرداته وقد حرص الإمام أن يخرج الأحاديث التي رواها الشيخان لكن هذا الحديث تفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم قال ومن رواية أبي مسعود البدري يقول هذا الحديث أخرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم قال يا ابن رجب واظن مسلما او واظن ان مسلما لم يخرجه وهذا الواقع وظنه هنا يعني لعله بمعنى الجزم والقطع واظن بمعنى يعني اعتقد ولا يحمل ولا يحمل على ان انه نوع من الترجيح او نوع من الشك هذه رواية اخرى سياتي الكلام عليها وهذه الرواية ايضا ما اخرجها الامام مسلم قال واظن ان مسلما لم يخرجه لانه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة ونحن عندنا عن ربعي عن ابي مسعود البدري وأبو مسعود البدري ذو مسند يختلف عن مسند حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق المحقق على رواية حذيفة فقال حديث حذيفة رواه أحمد والبزار وأبو نعيم في الحلية وفي كتابه أخبار أصبهان والخطيب يعني البغدادي في تاريخه أي تاريخ بغداد وإسناده صحيح على شرط مسلم لكن مسلم لم يخرجه فمسلم لم يخرج لا رواية أبي مسعود البدري ولا رواية حديث قال وذكره الهيثمي في المجمع يعني في مجمع الزوائد لأنه لو كان في مسلم لما أخرجه ليش ما يخرج الهيثمي في المجمع لما لا يخرجه الهيثمي في المجمع لو كان في مسلم لأن كتابة كتاب الهيثمي مجمع الزوائد اسمه مجمع الزوائد ما زال على الكتب الستة فالحديث إذا كان في الكتب الستة يعني في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في الترمذي أو في النسائي أو في ابن ماجه لا يخرجه الهيثمي في كتابه المجمع لأنه من الأصول بل نجده في كتاب جامع الأصول وحيث إن رواية مسلم أي إن مسلم لم يخرج هذه الرواية وكذلك البخاري لم يخرج هذه الرواية أوردها في المجمع ولو نظرنا إلى تخريج حديث حذيفه لا نجده في أحد من الكتب السته لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولذلك أورده الهيثم في المجمع وقال رواه أحمد والبزار البخاري رواه من مسند أبي مسعود البدري وهو غير مسند حذيفة والحديث قد يروى من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منها ما هو في الكتب السته ومنها ما ليس في الكتب السته فاذا رواه صحابي اخر يعتبر شاهد للحديث ولا يعتبر هو عين الحديث فحديث حذيفه شاهد لحديث ابي مسعود البدري قال لانه قد رواه قوم فقالوا عن الربعين عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في اسناده لكن اكثر الحفاظ حكموا بان القول قول من قال عن ابي مسعود ولا يمنع ان يكون ربعي روى الحديث عن ابي مسعود مره وعن حذيفه مره اخرى لان الاصل ان يروي عن اكثر من صحابي ولأن الأصلة هو الصواب وكونه رواه عن أبي مسعود ورواه عن ربع عن حذيفة لا يعني أن حذيفة أن ربعي أخطأ في نسبته إلى حذيفة ها؟ عندكم عن ربع عن أبي مسعود عن حذيفة <تصفيق> الواقع خلاف ذلك إيش عندك لعنك قال فاختلف في إسناده لكن اكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدار قطني وغيرهم يعني جعلوه من مسنق أبي مسعود قال ويدل على صحة ذلك أنه قد رويا من وجه آخر عن أبي مسعود لكن من رواية مسروق عنه يعني من رواية مسروق ابن الأجدع عن أبي مسعود فيكون مسروق كالتابع ربعي في هذا الخبر عن أبي مسعود قال وقد روى هذه الرواية عبد الرزاق في مصنفي نحن ما عندنا ذكر أبدا لما أشرت إليه أنه من روايه ربعي عن حذيفة عن أبي مسعود قال وخرجه أيضا وخرجه الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهذا أيضا شاهد لرواية أبي مسعود هذا ما يتعلق بإسناد الخبر وما يتعلق بالروايات المختلفة وصناعة الحديث قال فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى قال يشير إلى أن هذا ماثور على الانبياء المتقدمين وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام وهذا ليس بمستغرب لأن كل الرسالات جاءت لتدعو إلى أمور اتفق الناس عليها اتفقت الرسالات عليها أولها ما يتعلق بالعقائد فكل الرسالات جاءت في أمر العقيدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي أمر التوحيد أنه لا إله إلا الله والأمر الثاني الذي أجمعت عليه العقائد الدعوة إلى الأخلاق ولذلك مسائل الاعتقاد ومسائل الأخلاق ومسائل الأخبار هذه أمور لا يجري فيها النسخ ولا تتغير ولا تتبدل فالانبياء تواردوا على تحقيق هذه المسائل التوحيد وعباده الله تعالى والتحلي بحسن الخلق بالأخلاق الفاضلة ولذلك وجدنا أن الفلاسفة عنوا بقضية الأخلاق عناية كبرى واخضعوها لدراستهم حتى إن الفيلسوف المشهور وهو أفلاطون له في قضايا الأخلاق يعني كتابات طويلة ومن أظهرها ما سماه بالمدينة الفاضلة ما سماه بالمدينة الفاضلة ادعى فيها ما ينبغي أن يكون الناس عليه من حسن الخلق وهذا الذي فعله الفلاسفة هو في من آثار ما جاءت به الرسالات وجاء به الأنبياء ودعوا إليه فحرص الفلاسفة على أن يتناولوه ويعدونه من مميزات الفلسفة ومن العجائب أن هؤلاء عن الفلاسفة اهتموا بقضيه الاخلاق لكنهم خلطوا كثيرا في مساله الاعتقاد بل ان كثير من الفلاسفه خاصه فلاسفه اليونان والاغريق والذين اهتموا بقضايا العقائد راينا ان كلهم او جلهم انما ينتحلون في الاعتقاد المذاهب الوثنيه ولذلك صوروا الهتهم وجسدوها وشبهوها بالمخلوقات وبنوها على كثير من الالهه الماديه مما يدل على انهم وان تبعوا الانبياء في مسائل الاخلاق لكنهم لم يتبعوهم في امور العقائد قال وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وهذا يدل على أن النبوات المتقدمه جاءت بهذا الكلام وأنه اشتعر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة بل وصل إلى هذه الأمة يعني على الإطلاق لأننا لا نزال ننقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والناس ينقلون عنه هذا جيلا بعد جيل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصلعنا شيء وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا يعني هذا على سبيل الحصف وهذه الرواية يقول خرجها حميد بن زنجوية وغيره قوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يقول في معناه قولان احدهما انه ليس بمعنى الامر ليس بمعنى الامر ان يصنع ما شاء يعني قوله فاصنع ما شئت هذا ليس امرا حقيقيا وانما هذا على سبيل الردع وهذا على سبيل النهي والمنع كأنه يقال لو كنت متمسكا بالحياء فإن الحياء يمنعك من أن تفعل ما شئت فهو وإن كان خبرا إلا أنه يراد به الأمر او ان كان امرا يراد به الخبر قال احدهما انه ليس بمعنى الامر ان يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذنب والنهي عنه واهل هذه المقالة يقول لهم طريقان يعني في تفسير هذا الامر احدهما انه امر بمعنى التهديد والوعيد والمعنى اذا لم يكن لك حياء فعمل ما شئت فان الله يجازيك عليه وهذا شبيه بقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون نصير ومثله قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دوني ايفا انكم ان فعلتم فان الله سيجازيكم ويحاسبكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص, فليشقص الخنازير يعني الشخص الذي يبيع لنفسه ويتجرأ فيبيع الخمر يعني الأنسب له أيضا يبيع الخنزير لأن الخمر والخنزير الحكم بهما واحد ومن تجرى على أحدهما له أن يفعل الثاني له أن يفعل الثاني فليشقص الخنازير ومعنى يشقصها يعني يقطعها يجزرها وتقطيعها ليس المراد به مجرد قتلها وإنما المراد به أن يتعامل معها كما يتعامل مع الخمر يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها. قال وأمثلته يعني أمثلة أن يأتي الأمر ويراد به التهديد والوعيد وأمثلته متعددة وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب وهو أحد علماء اللغة أحد علماء اللغة ثعلب يقول ان هذا الامر المراد به التهديد والوعيد واما الطريق الثاني انه امر ومعناه الخبر والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء فان المانع من فعل القبائح هو الحياء فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن لفظه لفظ الأمر في قوله فليتبوأ ومعناه الخبر أي فإن الله سيدخله النار وان من كذب عليه صلى الله عليه وسلم تبوء مقعده من النار قال وهذا اختيار ابي عبيد وابو عبيد هو ايضا احد علماء اللغه وله كتاب الغريبين غريب القران وغريب ابو عبيده وهو اختيار ابو عبيد القاسم بن سلام نحن عندنا اثنين من المؤلفين ابو عبيد والقاسم بن سلام القاسم بن سلام له كتاب في غريب الحديث واما ابو عبيد فله كتاب الغريبين غريب القران وغريب الحديث قال وهذا اختيار ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله واختيار ابن قتيبه ايضا في كتابه غريب الحديث واختيار محمد بن نصر المروزي ابو عبيد القاسم بن سلام كنيته ابو عبيد وهناك ابو عبيد اخر غير القاسم بن سلام هذا له كتاب غريب الحديث وذاك له كتاب الغريبين قال وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم قال روى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول يعني أنه وإن كان امرا إلا أنه يراد به الخبر قال ابنه ابن لهيعة عن أبي قبيل قاسم موسى عبيدة. كنيته أبو عبيدة. أبو عبيد. أبو عبيد. أنت عندك أبو عبيدة؟ ولا أبو عبيد؟ صحيح. أبو عبيدة القاسم من السلام. لكن احنا عندنا من المؤلفين في, في الغريب اثنين في ابو عبيد وفي القاسم بن السلام القاسم بن السلام يمكننا باب عبيد والغريبين لابي عبيد الهروي ابو عبيد الهروي غير القاسم بن السلام واضح؟ قال وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا ونزع منه الأمانة فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة فإذا نزع منه الرحمة نزع منه ربقه الإسلام فإذا نزع منه ربقه الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا الحديث أخرجه حميد بن زنجويا. رجه ابن ماجه بمعناه باسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لكن روايه حميد من مسلم عبد الله بن عمر وعلق عليه المحقق قال ان ابن ماجه رواه بالحديث رقم وخمسين وفي سنده سعيد بن سنان قال وهو متروك فاتهمه الدار قطني بالوضع قال وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا أي مكروها والمقت أشد درجات الكراه، وإذا كان مقيتا ممقتا نزع نزع منه الأمانة أو نزع منه الأمانة، فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلا فض غليظا، فإذا كان فض غليظا نزع ربق الإيمان من عنقه فإذا نزع ربق الإيمان فإذا نزع ربق الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا وهذه الاقوال ظاهرها انها من أقوالهم رضوان الله عليهم يعني إنها من الموقوف وليست من المرسور قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحياء والإيمان في قرن والقرن يعني الحبل الحبل الذي يربط به بين اثنين يسمى بالقرن فهو كأنه يقول إن الإيمان والحياء دائما معا إن فقد أحدهما فقد ليه الآخر الحياء والإيمان في قرن فإذا نزع الحياء تبعه الآخر قال خرجه كله حميد بن زنجويا في كتاب الأدب وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء من الإيمان كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي كأنه يقول قد أضر بك يعني الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان فإن الحياة من الإيمان قال وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال الحياة شعبة من الإيمان وهذا الحديث المشهور الإيمان البضع وستون شعبة أو بضع وسبعون قال وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الحياء لا ياتي إلا بخير وفي رواية لمسلم قال الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير قال وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري وهو حديث وفدي عبد القيس. نعم. الأشج العصري ما اسمه؟ منكري. لا لا العصري هذا سيمر بنا إن شاء الله في مسلم وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من وفد عبد قيس من, من الذين جاءوا من, من جاءوا من, من البحرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النفيك لخصلتين في الروايه الموجوده في مسلم لخصلتين أنا لكنه اشار هنا الى ان الرواية الحياء الحلم والحياة قال وخرج الامام احمد والنسائي من حديث الاشج العالم قال قال لي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وصحبه وسلم ان فيك لخلقين يحبهم الله قلت ما هما قال الحلم والحياة قلت اقديما كان او حديثا قال قديما قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهم الله قال وقال اسماعيل بن ابي خالد دخل عينه بن حصن ابن حصن رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى أي فطلب يعني ماء للشرب فأتي بماء فشرب قال فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال الحياء خلة أوتوها ومنعتموها الحياء خلا يعني صفة أوتوها يعني بعض الناس جملوا عليها وأنتم منعتموها ولذلك ما أحسست يعني بما فعلت وهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إيش قال ان يستره قال رواه ابن ابي شيبه من حديث وكيع يعني ابن الجراح عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال دخل عيينه وفيه اعطوها وضيعتموها بدلا من اوتوها ومنعتبوها هذه الروايات التي جاءت في أمر الحياة ولذلك نلاحظ أنها كلها تدعو لما هو خير ثم قال وأعلم أن الحياة نوعان أحدهما ما كان خلقا أحدهما ما كان خلقا وجبلة يعني ليس مكتسبا وإنما ينشأ الإنسان على الحياة غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله تعالى العبد ويجبره عليها ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودماعة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقيا يعني فإن الحياة يؤدي إلى أفضل الأخلاق وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء أربعين سنة يعني أن تركه الذنوب كان الذي حمله على ذلك ان يستحي أن يفعلها أمام الناس فلما ترك أربعين سنة قال ثم أدركني الورع أي كانت النتيجة أنه رزق الورع والورع أن يكون تركه للذنوب مخافة الله جل وعلا وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة وهذا مثله ما يقوله بعض الناس طلبنا العلم لغير الله فأبى أن لا يكون إلا, إيه؟ إلا لله يعني أن الإنسان إذا ترك امرا ذميما وحرص على أن يتجنبه يرزقه الله سبحانه وتعالى بدله خير أما النوع الثاني من أنواع الحياة وهو الحياة المكتسب وهو الذي يتعلمه الإنسان ويتخلق به وهذا الذي يعني أمرنا أن نعلمه أولادنا وأن نربيهم عليه، لأنهم متى ما جولوا ومتى ما ربوا على هذا النوع من من يصير لهم عادة ويصبحوا بالنسبة لهم سجية، فيرزقون الأدب ويرزقون الورع ويرزقون التقوى قال والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى خصال الإيمان نعم نعم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 وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن من جعل الله سبحانه وتعالى أمام ناظري فيما يأتي به من أفعال يبلغ درجة الإحسان وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك قال وفي حديث أبي مسعود هكذا عندنا ولا في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الاستحياء من الله ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلى ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله يعني حق الحياه وهذا الحديث خرجه الامام احمد يعني في مسنده والترمذي مرفوعا وزاد المحقق انه اخرجه ابن ابي شيبه وفيه الصباح ابن محمد وهو ضعيف يرفع الموقوف قال الذهبي في الميزان رفع حديثين هما من قول عبد الله يعني كأن هذا الحديث واحد منهما أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود لكنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فقد صحاحه الحاكم لا هي رواية الحديث واحد ومداره على الصب على الصباح ابن محمد لا لا لان الروايه مضعفه حيث ان يعني ضعفت برفعها لكنها من كلام عبد الله على وقد ووافقه الذهبي يعنيه على التصحيح وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وصوب وقفه على ابن مسعود ورواه من طريق اخر الطبراني في الكبير والصغير وعنه ابو نعيم في الحليه وقال غريب وفيه السري بن سهل شيخ الطبراني قال البيهقي لا يحتج به ولا بشيخه وقال ابن عدي كان يسرق الحديث على كل حال الرواية المحفوظة هي الرواية الموقوفة نعم نعم يسرق الحديث يعني يكون الحديث معروف من طريق شيخ معين فيأخذه وينسبه إلى شيخ آخر من أجل أن تتقوى الرواية وهو ضرب من ضروب الكذب قال وقد يتولد من ال هكذا عندكم ايش عندك في النسخة يا يحيا ايش في النسخة لمن انت داري ايش عندك ياها نحن نريد النسخه التي ليست بين ايدينا ايش موجود في نسختك وقد يتولد ايه لحظه لحظه ايش الموجود في نسختك وقد يتولد من الحياء ما فيش لفظه الجلاله وقد يتولد من الله الحياء ها النسخة هذه يبدو ان فيها خطأ وقد يتولد من الحياء او وقد يتولد الحياء من مطالعة نعمه وقد يت خلاص كافي وقد يتولد الحياء من الله من مطالعه نعمه ورؤيه التقصير في شكره. هكذا عندكم ها؟ وقد لا اقصد ضبط العباره الاولى وقد يتولد الحياء من الله فلفظة من الله هذه ينبغي أن تتأخر عن لفظه الحياء وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها فإذا سلب العبد الحياء المكتسبة والغريزية لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والاخلاق الدنيئه فصار كانه لا ايمان له قال وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء حياء آني طرف من الايمان والآخر عجز ولعله من كلام الحسن يعني هذا القول الحياة وحياعاني طرف وعجز يعني أول وآخر فالأول ما كان فطريا غريزيا يجبر الله عليه العباد جبلا والثاني ما كان مكتسبا وكل منهما الى الخير قال ولعله من كلام الحسن وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران نعم يعني إذا قلنا أن الحياة محمود ومذموم يكون الأول من الإيمان ويكون الثاني يعني من الضعف ويكون الثاني من الضعف وليس المراد به أن أحدهما أن أحدهما جبل والآخر اكتساب وهذا هذا المعنى لعله يؤيده ما, ما نقله عن بشير نعم